هذه الابرات لخضرتي اسامه رضي الله تعالى عنه على ترتيب الاسبوع وهو عظيم الابرات يبدو يوم الجمعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك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 قال إني أعلم ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فقطع تابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ان ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم النهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ان من تلك الجنه رثتموها بما كنتم تعملون فيها سبحانك اللهم وتعيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ويسبح الرعد بعمله والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم مجادلون في الله وهو شديد المحال Alhamdulillah, eli vahbeyi al al Kibr İsmail ve İspahic. İnn Rabbil Sami'ud Du'a, fesbip hamni Rabbika ve kum min al Sajidin hatta ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء، ومرزقناه منا رزقاً حسناً، فهو ينفق منه سراً وجعراً، هل يستوون الحمد لله؟ بل أكثرهم لا يعلمون، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم،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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له, ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويذشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا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 وتوكل على العين الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فطلنا على كثير من عباده المؤمنين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما عم تعملون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ولئن سألتم من نزل من السماء ما أنفع يابه الأرض بعد موتها لا الله قل لحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولأهل حمل في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا الله Kulil hamdulillahi bel ekseruhum la ya'lemun Inma yu'minu bi ayatina allazina idha zukkiru biha kharusu judan wa sabbahu bi'ind rabbihim wa hum Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi lâ vi lâhu ma fi l-سموات ma fi l-arḍ, wa lâhu l-hamdu fi l-akhirah, wa lâhu l-hakimul-khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fâtir جاعل الملائكة رسلاً ألي أجنعة مثناء وثلاث وربع يزيل في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَوَرَّثَنَا الْأَرْضَ وَنَتَبَوَّأُ مِنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ تَرَى الْمَلَائِكَةَ تَحَافُدُ فِي نَزْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الحمد لله رب العالمين الذين يحملون العرش ومن تحته يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمتك وعلم فوفِر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبعون بعمل ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم فلله لحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحُوا أَدْبَارَ السُّجُودِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَيْنٍ أَنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحُوا أَدْبَارَ النُّجُومِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بسم الله الرحمن الرحيم اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إنه كان توابا ويردوا يوم السبت ثم أفيضوا من حيث أفاوى الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 أعف عنهم واستغفر لهم مشابرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يعب المتوكلين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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ مِنْ ظَلَمُوا وَانْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولِ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً أَفَلَا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرون المشركين ولو كانوا لي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها فلما تبين له أنه عدو لله أنه عدو لله تبر منه إن إبراهيم لأواه حليم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى جلم سما ويؤتك الذي فضل فضله وَإِن تَتَوَلَّ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّ مُجْرِمِينَ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود يوسف, يوسف عرض عن هذا واستغفري لدمبك إنك كنت من الخاطئين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلنا. قال سلام عليك. قال سلام عليك. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظ.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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوا كان بعض شأنهم فأذل من شيت منهم مستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم قال يا قوم ما تستعجلون بالسنيات قبل الحسنة لولا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإنك كثير من الخلطاء إلى يبغى بعضهم على بعض لا بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناهم فاستغفر ربه فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابٍ سجد الله أكبر الله الذين يحملون العرش ومنحه له يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واتبعوا سبيلك مقهم عذاب الجحيم واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاصبر إن وعد الله عق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار قل إنما نبشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا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 وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قَدْ كَانَتْ نُقْمَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا قَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لابيه لا لك وما عملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المسيح يا أيها النبي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 ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو امروا سمعهم ورايتهم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا وَرُوسَهُمْ وَرَيْتَهُمْ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثاء الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن فَتَابَ فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يغربون في الأرض يبتغون من فطل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وعظم أجراً وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يدخلون في دين الله فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ هُ كَانَ تَوَّابًا وِيرْدُ يَوْمِ الْأَحَدِ بسم الله الرحمن الرحيم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 قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون قال ربنا اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبع بالعشي والإبكار الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثا إنتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 وَاجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ يَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ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 وَأَنَا هُوَلُوا الْمُؤْمِنِينَ اتَّخَذُوا أَحْبَارًا وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيْعَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ davam fiha Subhanak Allahımm ve taqiyetum ve taqiyetum fiha salam ve آخر دعوام أن الحمد لله رب العالمين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم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 فَالْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُوْضَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي سبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتعون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحانه, سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وَإِنْ مِنْ شيء إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا أَمْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرًا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه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 وأطراف النهار لعلك ترطى يسبحون الليل والنهار لا يفترون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون فظنوني ذهب مغضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت ألا إله إلا تسب عنك إنني كنت من الظالمين تَخَذَ الله من ولد وما كان معه من إله إذا اللذ هب كل إله بما خلق وال على بعضهم وال على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من ولد قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن مِن من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نصدق كانوا قوم مبور واتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به ببنو عباده خبيرا فلما جاءه نوديا انبركم من في النار ومن حولها وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَاؤُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ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 İnna maye min bi ayatina ladin, ıda dükkuro biha xarosu jda, xarosu jda ve sabbu bi hamdi سبحان ربنا أن كان وعد ربنا المفعولا الله أكبر سمين عوضان وفروا أنت ربنا وإليك المسيح قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَتِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِينَ والحمد لله رب العالمين لما راد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعٍ قَبْغَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ, والسماوات مَطْمِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاصبر, فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 انْتَشِطْ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ اذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ سُبْحَانَ رب بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتعقروا وتسبحوا بكرته وعصيلا فاصبر على ما يقولون وسبحوا بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون واصبر لحكم ربك فإنك بها Fasabbih bihamdi Rabbike hine tequm Ve minen leylü fasabbih uve idbâran nücum Fasabbih bismi Rabbike al-azim Fasabbih bismi Rabbike al-azim Bismillahirrahmanirrahim سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون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 ve Rahman Rahim, Allahü Veli, La ilahe illahu, Al-Malik al-Qudus, Sallam, Al-Mu'min al-Muhaymin, Al-Aziz al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 قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ